ولكن للاسف ان يكون ل ا م ي و ا ل ت و ز ي ع تقدم ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون ل ان يكون لك ا ي م و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ا ي ن لك ا يكون لك ان يكون لك ان يكون ل و ن لك ان ي ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ن يكون ل ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان ي ك و ل ان ي ك ل ه و ن لك ان يكون لك ان ي ك و ل ان ان ي لك و ن ل ه ان و ن لك ان يكون ل ان يكون لك ي ك لك ان يكون ل ه ا أ يكون لك ان يكون ان ي ك و لك ان ي و ر س و لك اما بعد مع الدرس الخامس من دروس ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ت ه ر ة ا ل م ش ر ف ة في الدرس اللي فاتت كلمنا عن نزول الوحي وعن دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ه ل بيته ا ل س ي د ة خ د ي ج ة رضي الله عنها ا ر ب ا ه ا وزيد بن ح ا ر ث ة رضي الله عنه وتحدثنا عن دعوته ا لصديقه الوفي ا ل أ و ل أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه كل ده كان في يوم ا ل أ و ل لنزول الوحي يزول امبو ل أ اللذي ب ط ل غ ر س ا ل ة قم ف أ ن ز ل وإذا ك ن ع ي ا ت م ر ا ت ن ع إ س ل ا م ا ل ف ا ت و ل ه ياتمراتنا اسلام سبيل رجل الله مع إسلام الصديق رجل الله مع إسلام بن حرفة رجل ر ع ل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل ر ل رجل رجل رجل رجل رجل ا ج ل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل ر ل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل ر ج ن رجل رجل رجل رجل ر ل ر ل رجل رجل ج ل ر ج ن رجل رجل رجل رجل ر ل رجل رجل رجل رجل رجل ر الطفل الصغير كان عنده عشر سنوات إ خ و ا ن ي ا وجه ا ل غ ر ا ب ة انك انت تفكر في اي طفل عنده عشر سنين يعني إيه عشر سنين يعني تقريبا في س ن ة تالته او رضع ابتدائي واحد في س ن ة تالته او رضع ابتدائي في هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل خ ط ي ر ة من ا ل د ع و ة في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل خ ط ي ر ة جدا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم تدعوى س ر ي ة في م ك ة يذهب ويسر بهذا الامر لطفل في س ن ة تالته او رضع ابتدائي بهذا ا ل أ م ر الخطير أ م ر ا ل إ س ل ا م طبعا شيء غريب وغريب جدا جدا أ ن هذا الطفل يفهم هذه ا ل ق ض ي ة الكبرى هذا الموضوع الكبير جدا جدا إلا بعد كده أنه قد خفي على بعض العقول التي كانوا في مكة. الحياة لأفاق أولا علي طالب الرسول صلى الله عليه كانوا يعتبرونها محتاجين ابن كان ابن تمام مضاء هو كده أنه تشوف وسلم خفية في بعد بعض أبي بالبط قد حكيمة مكة زي زي زي كان عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته من ف ت ر ة السبب انك اتهمك ا ز م ة ا ق ت ص ا د ي ة مكه في وقت ما و ق ت اصبح ت لهذا الوقت و صعبا على ابي طالب ان يرعى كل اولاده ه العباس رضي الله عنه الرسول واباه رضي عليه عنه كانت عم وسلم المشرك ساعتها ياخد كفل ف طالب、لكفالته. وكان س ع ا د ة علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه ان ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيش معه في دار يعني علي بن أ ب ي طالب هو تربيه الرسول صلى الله عليه وسلم ت أ ث ر علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم تماما يعني كاي طفل ت ا ث ر بالاب فما ب ل ك لو كان الاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كان كل حاجه بالنسبه ل علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان عليه ان ابي ط ل ب يعتقد الصواب في كل ك ل م ة يقولها الاب الحنون صلى الله عليه وسلم زي ما كل طفل يعتقد الصواب الكامل في ابيه و ان كل مشاكل الدنيا ح ل ا ب يكون عند ابوه و ذ ا مش اي اب افنان ده اعظم اب في الدنيا و ذ ا اول ح ا ج ة حب جديد جدا جدا في ق ل ب عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب الطفل ل ا ب ي الحنون طبعا ب ده ايه حاجه واضحه جدا في الدعوه الحب الاول و ب ع د ي ن ق و م الحاجة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م م ه ة ن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد م ب و ا م ب ك و ن و ع ش ا ر ي ة ظ ا ه ر ة في عيد ل الاجتماعي ويعطي ا ل ي ه و ن الشاهد ه س ب ب خ ط ي ر ز ي هذا الامر احنا كنا نتصور ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف ان ه يعرف طفل صغير ده ده من عيد رسالة ج ا ل ا ج ت م و ض و ع ده م ف ر و ض جدا بسر و ش ع ط ي ان ت م م ك ن س ن ة الشاهد ا ل ى ا م ن بجهرية ا ل د ع وطبعا لكن الظهر عليه فاعلة كان ان عفكرية منذ تصول و من ايام اثبتت ف ع ل من صدق ظن رسول الله صلى الله عليه و ك ا ن سيدنا علي من اكثر الصحابه ق د ر ة على ا ن ب ا ت الاحكام وعلى القضاء في الامور كان عنده ث ر ا س ة ع م ي ق ة جدا جدا الى جواب العلم و ا ل الحاجة مع رسول الله ص ل الله عليه وسلم اختيار الرسول صلى الله عليه ى اختيار وسلم لمن يدعوه كان فيه تنوعا عجيبا كان يوضح لنا ع خ م ا ن ان مجال ا ل د ع و ة اوسع بكتير اوي م م ا قد نتخيل هؤلاء الاربعه الارائل فيهم الرجال وفيهم النساء يعني الساده كبيره من النساء و ا ل ث ا ث ه وثمين رجال فيهم ا ل س ا د ة وفيهم العبيد فيهم الكبار وفيهم الصغار سبحان الله لا حدود لهذه ا ل د ع و ة انت بس شو بتقابل مين وتعرفينه مؤكد بدين الله عز وجل إذن امن علي بن ابي طالب رضي الله عنه واباه وهو في ا ل ع ا ش ر ة ليصبح بذلك أ و ل السلوان إ ي م ا ن ا وتصبح السيد ة خ د ي ة أ و ل النساء و أ ب و بكر أ و ل ر ج ا ل وزيد بن ح ا ر ث ة أ و ل المواز رضي الله عنه م أ ج م ع ي ن لكل في اليوم ا ل أ و ل للدعاء وبعدين ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم دعا بناته إ ل ى ا ل إ س ل ا م سيد ة غ ي ل ب كانت في ا ل ع ا ش ر ة من م ع ن د ه ا ب ر وحده وسيد ة ر ك ا ي ة كانت عندها سبع س ن ي ن السيد ة أ م ت س ل و ن كان أ ص غ ر من سيد ا ر ق ا ب ه ب ش و ي ة يعني حوالي س ت س ي ن او خمس سنين ف ك ل ه م دخلت ا ل إ س ل ا م في هذا السن م ب ك ر جدا سيد ة ف ا ط م ة رضي الله عنه ا كانت صغيره اوي و ق ت ي البعثه يعني ت ت ع ب ا عندها س ن ة أ و سنتين بكثير فدكم الوضع بك الرسول صلى الله عليه وسلم طيب بعد كذا الرسول عمد اوم لا شك يا اخواني أ ه و ا ت ي أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أ ن يصل بدعوته لكل إ ن س ا ن في مكه بل كل انسان على ظهر الارض ا ل واحد ممكن يتخيل ان اسهل وسيله كده ان يوقف وسط الكعبه من اول يوم امره ي بالبلاد ويعلن الناس ع ن ر الاسلام لكن سبحان الله هذا لم يحدث عمار كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم كان بينقي راجل و ا ج ل من جاله قريش واحد يقولك ر ي السر على امر الاسلام كان بيعمل كده وكان بيعلم اصحابه من يعمله كده و ا ل د ع و ة ا ل س د ي ة دي م ع ر ت ش يوم اللي و م ي ن ل ل قعدت ف ت ر ة طويله ة طويلة ج د بالقياس الى عمر ا ل د ع و ة ا ل ا س ل ا م ي ة كلها ف ت ر ة ط و ي ل ة ث ا ن ي ه هذه ا ل د ع و ة ا ل س ر ي ة يعني قعدت حوالي ثلاث سنوات ا ل د ع و ة كلها ث ل ا ث ة وعشرين سنه ثلاث سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم بنقي الرجال واحد واحد بعض الناس بتفتكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على جبل الصفا وقال للناس ا ر أ ي ت ك م لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم و مصدقين بعض الناس بتفتكر ان هذه المقوله كانت س ي ب ا د الدعم ابدا هذه المقوله كانت بعد ثلاث سنين كامله م من نزول ل ثلاث、سنين. ظلت الدعوة و ح ي سنين السرية د ا ا ث ا جدا اخوانة ث سنين كم دفترة جدورة ب لنزول ا مجتمع الوحي ده, ده, ده؟, ده, ده كله ا م فيه والله دعوة الإسلام دعوة جميلة ومقنعة وعقلية ولو وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط مكه و أ ع ل ن ا ل ف ك ر ة ا ل ا س ل ا م ي ة هيسلم أ ك ب ر عدد من الناس في اقل وقت م م ك ن لكن ده م ا ح ص ل ش م ع ن ا ت ش كده الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه عارف من ا ل أ و ل ان د ع و ة ا ل إ س ل ا م و إ ن كانت ج م ي ل ة و م ق ن ع ة اللي انها هتلاقي م ع ر ض ه وحرب مش بس من قريش لا ده من العالم كله فالواحد ممكن يسال هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف على نفسه من قريش ه ا ل و ج ز ا ح ي د الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انه يعلم ان ما شاء الله كان وما ل ا ما ش ا ئ لم لك يكن لكن كانت هي ذي ا ل ح ك م ة اخوان كل خ ط و ة في حياته صلى الله عليه وسلم كانت محسوبه كل خ ط و ة فعلا تقدر تقول انت مطمئن ن ا ل س ر ي ة ا ل د ع و ة في هذه ا ل م ر ح ل ة لم تكن اختيارا م د و ي ا ولكن كانت امرا الهيا ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعايز يعلمنا منهج التغيير في مثل هذه الظروف ازاي ممكن الاجيال اللي ه ت ي بعد كده تغير في غياب الرسول ازاي اذا توافقت الظروف مع ظروف رسول الرسول ل ه هذه سلام ح ل يشتغل ة ازاي ازاي ربنا يتصرف صلى الله عليه وسلم لا يصل اليه ذلك الطريق الصحيح للمسلمين لاقامة الدين اختلفت اي اذى من احد من كريش. ان كريش يريد يرسم هو هذا من من فمع مهما الظروف مهما كثرت المعوقات علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ح ط الرسول صلى الله عليه و سلم في كل الظروف اللي ممكن تمر ا ل م ه بعد كده علم الرسول صلى الله عليه و سلم ازاي يتعامل مع كل ناس كيف يصل بدعوته الى الناس في وجود اي معوق قد تكون ا ل د ع و ة س ر ي ة تماما كما في السنوات الثلاث الاولى من الاسلام قد يحتاج المسلمون الى هذا الاسلوب السري في ا ل د ع و ة إ ذ ا توافقت الظروف مع هذه ا ل ف ت ر ة ع ل ى كل مثال المسلمين في اتحاد س ب ي ت ي قبل ما يسقط اتحاد س ب ي ت ي كانوا يعيشون في ف ت ر ة مثل هذه ا ل ف ت ر ة تماما ا ل ل إ حمل ا ي كل المصحف أ و حتى الاحتفاظ بالمصحف في البيت جريمه يعاقب عليها القانون من اكتشف أ ن ه يصلي أ و يصوم يعاقب يعذب قد ي ق ت ل كان لازم يكون في ش ر ي ة تامه في هذه ا ل م ر ح ل ة ولو لم ي ت ع ل م ذلك لاختفى الاسلام من هذه البلاد لكن سبحان الله كانوا بيتعلموا في ديار ك د ي ا ر ا ل أ ر ق م ابن ابي ا ل أ ر ق م رضي الله عنه أبداه كانوا بيعتذروا ا ل ق ر آ ن في ش ر د ي د وخنادق وفقود الجبال والحمد لله مرت السنوات وباقي الدين ورفعت الغمه ايه اللي ح ف ظ ه م اللي ح ف ظ ه م هو فقه ا ل م ر ح ل ة اه ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو المعين لكن في اسباب الاسباب ا ل ص ح ي ح ة هي ا ل أ س ب ا ب اللي أ خ ذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في ن ف س ا ل ظ ر ف اللي كان بيعيش المسلمين لو أ ع ل ن كل واحد من المسلمين إ س ل ا م ه م في الابحاث ا ل س و ي ت ي وفتح ص د ر ه للميران ا ل ش ي و ع ي ة إ ي ه اللي كان يحصل كان ذكر ا ل إ س ل ا م سيختفي تماما من د ق ا ع كثير في ا ل أ ر ض آ هيموت شهداء لكن فين الدعوه فين ا ل إ س ل ا م لكن ف ق ل مرحله كان هاما جدا وجود المثال النبوي الحكيم في ا خ ف ا ء الاسلام في مثل هذا ا ل ظ ر كان م ع ل م ل ه م وكان مؤيدا لمنهجهم ت ن ف يكون الشرع ق و ل لسريه به الظروف بعد كده تختلف حياته رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختلف منهجه صلى الله عليه وسلم في اصال دعوه ت للناس وفي تربيته للمؤمنين هايدي زمان بعد كده يعلم في ا ا ل ب ع ض و س ل ا م ه م و ي ك ت م المعظم زي يحصل بعد ثلاث سنين ما من امر ثلاث ل بعد ع د ويجي زمان يعلن ك ت م ا ل ب ض و ي ع الجميع م م الاسلام عمر حمزة عنهما ع بعد زي سيدنا سيدنا رضي زي يشوفه الدروس الله ما ان شاء الله و في ي ز ا ن ل الجميع ن وتكون ا ل ت ر ب ي ة في العالم قدام كل الناس بعد ا ل ه ج ر ة الى المدينه المنوره و س ي أ ت ي زمان سيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زعماء العالم جميعا الى الاسلام طبعا ده هيكون بعد صلح الحديديه زي م ا نشوف إن ش ا ء الله ثلاثة م ن انتهى أ م ن ي يا إخواني ما ج ي ش حد المسلمين يستشهد من ا ل ل م م س س ي ي ن ت ش ه د بفاعل و ن في حياه الرسول ا صلى ل ل عليه وسلم أما ليه ده في حيات الرسول ت ن علشان يعلمنا وانا و ع الحكمة في أ ي ي الحقيقية هي تقليد ان الحكمة القدرة على ل ر صلى الله عليه وسلم في أفعاله الظروف موقف وأقواله عند تشابه يبقى بقعدة تشابه هامة جدا جدا من الرسول يبقى نقرض من صلى الله عليه وسلم عند بدء الدعوة. وهي أن الدعاء ولكن س م حفاظا على الدين وعلى ا ل إ س ل ا م وعلى استمرار النسير يعني ا ل ع م ل ي ة مش ع م ل ي ة ز ه ه من ا ل د ع و ة أ و ز ه ه من ا ل ح ي ا ة أ و ز ه ه من ا ل أ ع د ا ء لا في نظام في حكمه في منهج ثابت الكلام ده يفهمها الفقر و ا ل ف ك ر المشهور وهو أ ن ه يجوز للجيش ا ل م س ك م ان يسر من مثليه يعني ايه في باب كبير جدا في الفقه اسمه باب جواز السرار من المثلين زي ما ربنا سبحانه و ت ع ا ي غ ل ب م ئ ت ي ن و ي ك منكم م أ ل ف ي غ ل ب ا ل ف ق ه ا ء قالوا لو العدد أ ك ب ر من الضعف يعني لو ميه بقبل تلتميه او بقبل ر ب ع ج و ز لهم القتال لهم الفرار ويجوز بل ان ا ل إ م ا م مالك رحمه الله قال انه يجوز الفرار من ا ل م س ل وليس من ا ل م س ل ي ن وقال اذا كان العدو اعطت جوابا واجود سلاحا واشد ق و ة وغلب على ظ م قائد المسلمين الهلك يعني العوامل بيقض حساب العوامل الأخرى جار العدد ذ ب ا ع عبد ابعد بن السلام اللي ل من ذ وخلي بالكم كلامه في منتهى العظم و العز ي بن عبد السلام من اكبر علماء المسلمين يقول إذا لم تحصل النكاية في العديد يمتأكد تأذي إذا لم تحصل النكاية في العديد يقول بقى كلمة خطرة جدا. واجب واجب. يعني لو عدوك عدوك وجب وجب لو وجب ثوات لم تحصل لا لم تحصل كلمة الانهزام عليك الانهزام اذا انت بتحارب انك اذا جدا انت مش قاسم مما تعرف حاربت تبقى تثبت يعني زند من ثوات النفس يقع بقى خطرة مع شفاء صدور الكافرين يعني ايه يعني النفس هتروح ا ل م س ل م و ح ن و ت ن والكافرين مش ي ح ص ل في ه اي اثر بل سيزيد الكفر لان المسلم ا ل ا م شويه الكفر زاد ش و ي ة بل انه يقول العز بن عبد السلام برضه يقول وقد صارت س ب و ت ه هنا مفسده ة م ا ة م ه ض ة ليست ي ط ي ه ا مصلحه يعني ياثم المسلم باظهار يكفر اذا كان الاختفاء ه والالزم من ا ل م ر ح ل ة ياتم المسلم إ ذ ا ثبت إ ذ ا كان الانسحاب هو ا ل أ ل ز م ا ل م ر ح ل ف ثقه يا اخوان ثقه وعي هذا إ د ر ا ك لسلوك المسلم وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم في ن ا ل مثل هذه المواقف ب ن يعني شعرة ن راحت ي ل أنا ب ح ظ على نفسي علشان ا ل م ر ح ل ة ا ي ز ه كده فلا يكون ك ل م ة حق ولا يجاهد ولا يريد ل ى ل ل ه ولا اي ح ا ج ة خالص في سبيل الله بينما الدافع الحقيقي وراء هذا الركون او هذا القعود و الجبن والخوف من مواجهه الباطل فتفرق ازاي بين الحكيم اللي بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجبان اللي مش عايز يشبههم ن ا ل د ع و ه المرجع في ذلك اولا الى الدليل هاتلي دليل شرعي من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان موقفك ده ب ي ش ب موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم خد السريه الحاجة الثانية الإمان الورع والإيمان قلب الإنسان. وربنا تعالى مجتلى مشايت الكلوج في الآخر حاجة الثالثة جدا جدا جدا الرأيم المشار القائد والجماعة مهمة إليه قبل والشورة و من هي ا ق ا ئ د في هذه ا ل م ر ح ل ة كان الرسول صلى الله عليه وسلم او اي حد بينه و ب ن ط ر ح ب والشوره ايضا في غ ا ي ة ا ل ا ه م ي ة كده ممكن يخرج عامل ا ل ه و ا ء ونقدر نحكم فعلا بين الحكيم وبين الجبان الملاحظة التانية ان النبي راعى المسلمين والاسلام مصلحة وليس مصلحة الفرد امم ممكن اخوانه يعني يعني ايه؟ يعني ممكن الفرد يهلك وتكون لكن هذا في مصلحة المجموعة هو يهلك الهلكة وتكون الفرد لكن محققة هذا لا يلتفت إ ل ى الحفاظ على الفرد ليه عشان احنا بنحافظ على الدين بصدفه ع م ه بنحافظ على الامه بصدفه عامه او على المصلحه بصدفه ب عامه يعني ي ك و ن خطورة حقيقية ع ل هييجي ع ل ن ه بعد شوية ي ب ع ث مصعب امير ابن إ ل ى ا د ي ن و ا ت لهذا الامر ي بدأ لو عنوا ر فيه مشركين كتير ويهودي ف ي كغيره لكن ا ل م ص ل ح ة ا ل م ت ح ق ق ة أ ع ل ى فهو يضحى ب م ص ل ح ة مصعب بن ع م ي ه على حساب تحقيق مصلحه ة للدعوة أكبر م اكبر ي في الآخر؟ الشورى, اللي بتاكم والقائد اللي بيقكم هيخش أكيد لاي الشورى ما د خ للدعوه ت ش ا م و ر وخلي بالك、برضه. ان ممكن الهوى يكون في ان الواحد يموت واحد مش مستحمل الظلم اللي وقع على المسلمين واحد مش مستحمل ان الكفر ليه غلبه ي ح ا و ل ان هو يخلص هذا الامر بالتسرع في اعلان نفسي او يتسرع بالقتال في سبيل الله او في اظهار امر ا ل د ع و ة في مكان لا يستقيم ان يظهر فيه امر ا ل د ع و ة في هذه ا ل م ر ح ل ة كل ده قد يكون هوى في قلب الانسان ربنا سبحانه وتعالى يكون اقتصادف عايز تاني عشان كده أ ر ج ع ااكد ثاني وثالث وغدا وعاشر على موضوع ا ل ش و ر ه وموضوع الرجوع إ ل ى قائد المسلمين إ ذ ن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الثلاث سنوات ا ل أ و ل ى كانوا لا يتحدثون ب ا ل إ س ل ا م إ ل ا سرا يختاروا لاجل معين و يتكلموا معاه في امر هذا الدين طيب إ ز ا ي كان بيتم الاختيار ده يعني اشمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمين يروحوا مثلا لعثمان بن عثان ومايروحوش ع ل د م ن المديره او ل ا ب ي جهل او اميه بن خلف اشمعن ى اختاروا الاختيارات د ي واضح ي ا خ و ا ن ي ان كان في قواعد ب س ي ط ة جدا لاننا م س م ع ن ا ش انهم اختاروا واحد وتطلع ط ل ع ا خ ا ر ه م غ ل او ط في م ش ك ل ة او ف ض ح ه م في ن ك ت ه مثلا لا كل اللي اختاروهم واسروا اليهم بالاسلام كلهم ابن الاسلام ودي هو لو جدا جدا انك تعرف مين هو لو في الدين مين في حاجة انك مهمة كلمتوا امر انه هيقبلوا تعرف الوالب هتوفر كبير. نفس الوقت هتعمل كويس نتعب لما نيجي نبص في السابقين الى ا ل إ س ل ا م نقدر نخرب قواعد مهمه جدا احنا رأينا ق ا ع د ة في الدبت لسان اللي هي الحب اولا يبقى أ و ل ناس هتكلمهم هما الناس اللي بيحبوه لكن في قاعتين د في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة كمان كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعملهم في اختيار الناس ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى هي ا ل ح ك م ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ع ظ ي م ة خيارهم في ا ل ج ا ه ل ي ة خيارهم في ا ل إ س ل ا م إ ذ ا تطهر الاختيار يقع غالبا على أ ص ح ا ب ا ل أ خ ل ا ق الحسنه ة من الذين خلال الحبيبة الذين يعظمون والخلال أ ق ا ب الحميده ا ب ل د ن أحسن هيقوا ب ل ع و ة يبقى ب ؤ ل ا ء بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة ركزوا معايا التركيز على الشباب على سنه صغيره ل م يقتنعوا بها بها ا ا ل ع ن لن ي يتمسكوا ح ك ل واحد تقول انك تقوله بقالك ن ة سنة, سنة بالدفاع عنها باطل باطل. الشباب ايسر ا لن بكثير لم تتلوث ق ف يفقق ك الفكرة ا خاطئة ان انسان ما الاسلامية ببساطة بجاول حاج ر لهم قبول الحاجة الشباب ح ا التانية ا ج ة ل بصف عنه مولعون بالجديد اي حاجة جديدة حاجة لذلك تجد ان كثيرا من الشباب ب يقللوا ا ل ت أ ل ي ع ا ل ج د ي د ة مهما كانت ساعات بتكون ت أ ل ي ع حتى لا تتوافق معها ر ب من ا ل ي وهم الحاجة التانية ان هم جدا جدا ادى ان ربنا الشباب حماسة علي جدا نشاط برضو علي حمية لا يعترفون بالصعب بل تستطيع ان ت ق و ل لا يعترفون بالمستحيل حمل ا ل إ س ل ا م طبعا شيء صعب شيء ش ا ق يحتاج إ ل ى عزيمه ة الشباب مش معنى كده من من الاسلام ابداً. لكن فرصة ايمان الشباب من ا وفرصة حركة الشباب بالدعوة بعد وفرصة وتحديه والمشاكل حركة للصعب الحق الشباب الإيمان ثبات الشباب على بعد هتكون اكبر من, فرصة لكن من المؤكد إن الدعوة وتحتاج لحكمة الشباب. فكل ر ص الشيور ل ن من الكلام ا ا و ر ح ا د ا ل ش ب التركيز ب ف ك الكلام ل دي خ الاول على الشباب الشباب ا ل ل اخلاقه ط ي ب ة اخلاقه ح س ن ة هما دول فعلا اللي هيقدروا ي ش ي ل ا ل د ع و ة سواء في زمام الرسول صلى الله عليه وسلم او في ا ل زمام الرياضي او الى يوم القيامه ل اللي حصل في اليوم التاني ث ا الأرض بالإبلاد الحياة ن للنزول ي ك ل م ن بالكبه ع إسلام ل ا د ة خ بدا و زيب ن الرسول ي سيدنا أيضاك الصديق و صلى الله عليه وسلم و المؤمنون الأوائل يتحركون ب ا ل د ع و ة لانتقاء عناصر جديده ة الحقيقة أنا عايز ت و وقت جدا جدا الصديق مع حركة الصديق. الله طبعا احنا اتكلمنا بالتفصيل عنها في دروس السلبيات ص ي ب م ع ت اخواني الصديق كان ج لا يمكن يوصها ولا لكن ا الصديق ا يتحرك ارجع اتذكركم ا ن ل عليه الله يا سبحان ا ن ت برؤوس ل الله فعلا العملية عندي ما كانتش مجرد الله, صلى الله عليه و الموضوعات ع ن ان الصديق كان اسلام جدا جدا بيشبك جدا, جدا. ب ي ش د ويعرف ا ع ز الناس كل ت و الناس و ق ت الصديق ا كلها انها ل ا س ل تعرف الاسلام هذا الحب للدين وحمايه ه ذ ا ا ل ب للناس د ع و ي ة على اعلى مستوى ممكن تفكر فيه ه منتهى تخيلت تحرك قاتى في للصديق في اول للإسلام بقول مجموعة مش واحد. لا العجب ل انا واحد بمجموعة مجموعة مجموعة ومجموعة و مش اسمع معايا كده الصديق جاب مين في اول يوم اول يوم يتحرك فيه الصديق جاب الاسماء اللي ه ق و ل ه ا دلوقتي وانا عايزك تقف و ع ل ى كل اسم شويه اقف كده وفكر في صاحب الاسم في تاريخه و ق ص ة حياته عشان تعرف ن ي ز ا ن الصديق عند ربنا شكل ايه الاسم الاول عثمان ا بن عفان اقف وفكر ق ف فكر في س ي ر ة عثمان ر ب ي الله عنه وارضاه فكر في تجهيز جيش العفره فقط فشرب الروم ف ك ر فقط شعر ا ل م س ل م ا ن ف ك ر ف ي ط مسلمين فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط ف ا ط فقط ف ي ه ا جهاد و ف ي ه ا دعوة و فقط فقط فقط فقط ا ق ط فقط فقط ا ق ط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط ف ق ل فقط فقط فقط ي ق ط فقط فقط فقط ف ق ن فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط ف و ط فقط ف ع و ة جميلة عثمان ط فقط ف ا ن الاسم ا ل ق ا ن ي الزبير بن ع و العوام ن حاجة م ه و الزبار ابن ن رضي الله ارباح حاجه اقدر ا ا ل ل نقول ا ا منهم لله ا ل م س ل م ي ن ع ا ر ف ي ن ه وعمل العوام ا س ل م كل ا ل رضي ا ابن عباد الله ب ع طلح ر الله عنه و ارضاه الاسم الخامس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه خمسه, خمسة دولت كلهم من العشر المبشرين بالجنه اثنان تخيل الحدث س ا ل ا عجيب الناس ديه مش متغير حاجه بسيطه ح ي ا ت ه ا لا هؤلاء لا يغيرون طعاما أ و شرابا لا يغيرون و ظ ي ف ة أ و ش ك ن ا لا هؤلاء يغيرون ديانتهم يغيرون عقيدتهم يغيروا شيء م ك ة بقالها عشرات السنين او كل مئات السنين عايشوا فيه سبحان الله سبحان الله فعلا يا ترى ايه ق و ة الاقناع اللي كانت عند الصديق عشان ل يقدر يطمع الخمس العمالقه دولت ب ا م د الاسلام يا ترى كان ادقين الصدق اللي ب ي قلب الصديق رضي الله عنه وارضاه حتى يهدي الله عز وجل هؤلاء الخمس العظام على يده رضي الله عنه وارضاه ان هؤلاء ا ل خ م س ة مكانوش ا من ق ب ي ل ا ل بنيتين قبيله الصديق رضي الله عنه باستثناء ط ل ح ب مع بيد الله الوحيد اللي كان من ق ب ي ل ا ل بنيتين عثمان ا م و ا ل ز ب ي ر ا س د سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف من بني ز ه ر ة لكن اكيد كانت علاقات الصديق بيهم ق و ي ة جدا و و ا ف ق ة جدا قبل الاسلام مش معقول اتعرف عليهم ت س ا ع د ه ا لا من المؤكد انهم كانوا ي ص د ي ن وصبان عظيما زي ما قلنا أ و ل خطوه في ا ل د ع و ة الحب وبعد كده يقول الاقلاع بالحب وبعدين ن ظ ر ة إ ل ى أ ع م ا ر هؤلاء وركز معايا ق و ي ق و ي و و ق ت و ق ت ط و ي ل ة الزبير ا بن العوام ر ج ي الله عنه كان عندكم ه س ن ة خ م س ت ا ش ر س ن ة خمستاشر سنة بس الزبير ا بن العوام اسمي كبير ق و ي لما تسمعه حوالك انه عنده ر ب ع ي ن خمسين س ن ة عثمان ن سنة د ي 15 ط بن عفان كان كبير جدا جدا بالنسبه د ل ر ح م ن بن ع ل ف ا هؤلاء اخذوا قرار تغيير ا ل د ي ن و الارتباط بالاسلام وتحمل المشاكل الضخمه ة اخذوا ذ ا القرار في هذه السن المبكره الزباري اسواني م المرحلة ماكشك المرحلة اللي هون في المرحلة في يوقف ثانوي الثانوية يا في اللي في وقتا اولادنا الثانوي هون وفكر وقد الزباري طلحة ترى كده هذه سعب يا ترى عندهم من الوعي و ا ل إ د ر ا ك وتحمل ا ل م س ؤ و ل ي ة والقدره على الفهم والتفكير هل عندهم هذه القدرات زي ما كان الشباب من الصحابه عندهم الله الواحد كتير جدا بيحزن لما يشوف ان بعض الشباب في هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل ع م ر ي ة ا ل س م ي ن ة جدا فرغت عقولهم تماما من كل ما هو ا ل ت م ي ل أو ق ي م يعني لو دورت ي فعلهم مش هتلاقي ببعض ا ل ق ر ن ي ا ت على بعض المسلسلات على بعض المداريات على بعض ا ص س ا ت الشعر على بعض الفيديو جيمز على بعض رسائل ا ل م و ب ا ي ل سبحان الله مع ان كثير منهم ن ش أ و ا في بيوت مسلم ومن اباء وامهات مسلمين وقد يكونوا ن ش أ و ا في بيئه اسلاميه صالحه يعني ماكانش بيوت ك ف ر ه زي بيت ا ل ز ب ي ر بن عوام او بيت طلحه بن عبيد الله او بيت سعد بن ابي وقاص اما الفن ا ل م ش ك ل ة انا والله مش عارف فن الفلد ا ل ا ع ل ا م وفساد التعليم لكن برضه احنا علينا جزء الدين احنا فين احنا جايز مبنجيش الشباب وقت كافي من حياتنا او جايز بنستصغر ا ي اوقرهم وبنستصغر ا ك ا ر ونقول ان الولد لسه صغير الولد خلص ا ل س ل و ي ولسه صغير خلص الجامعه ولسه برضه صغير خلص الجيش ولسه صغير الولد اشتغل ولسه صغير اتجوز ولسه برضه صغير سعت ا ا ا ل بلوبل عقلي ع ن د ن ا بدء عام سنا بين سناب ة ونستفشى ف ل ا م ه و ا ل ل ه سعت ا ا ا ل و ا ح د سلم لايعتمد على نفسه ولايعتمد مجتمع ه ع ل ي ه إ ل ا بابر ع بين سناب ي ل شيء الحقيقة م ح ت ا ج ج وقت كبيرة د ا مننا ا ل ش بكلم ا ب م ن ي ه إ لو قدت ع ا ل ش ب ا ب و د ت ه م وقت و ت د ه م ت ر ب ي ة ودتهم جهد هتاخد منهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم خد من الزبير وخد من طلحه وخد من سعد وخد من برهم تعالوا نرجع للصديق رضي الله عنه و ر ض ا ه قد ب نتخيل ان الصديق بعد هذا المشوار الطويل الضخم في أ و ل يوم خ م س ة من أ ع ظ م عظماء ا ل إ س ل ا م في أ و ل يوم نتخيل بقى انه يستريح ش و ي ة ياخد قسط من ا ل ر ا ح ة يعني انتاج هائل في أ و ل يوم لا سبحان الله النشاط يا اخواني يولد نشاطا في اليوم ا ل ث ا ن ي مباشره يعني اول يوم ج ا ب ا ل خمسه دوله الثاني يوم ج ا ب ل مين اسمع لهذه ا ل م ج م و ع ة من العمالقه في الاسلام اول اسم في اليوم ا ل ث ا ن ي ابو ع ب ي د ة ا بن الجراح يا الله يا الله أبو ابن اسم كبير ا اسمه ح جدا جدا امين هذه ا ل ا م ة ح س ن ة من حسنات السجود رضي الله عنه ادي ابو ع ب ي د ة ا بن الجراح الاسم ا ل ث ا ن ي ع س م ا ن الارقم ب ن مزعون رضي ا ل ه عنه و أ ر الصحابة ابن ج ر ابي ف الارقم د م ا ل أ الاسم ب أبي ن ا أ الثالث الارقم ابن أ ب ي ا ل أ ر ق م ط ب ع الاسم ا ده ديشي ل ن الرابع معاني جدا جدا ا و ا ا س م ل اللي جابه بنفس اليوم أ ب و س ل م ة ا بن عبد الاسد أ س د رضي ل ل ه عنه وأرضاه أبو ل اللي م ة هو مراته أمه سلمة مطويلة أسلم من من أسلم جدا جدا جدا قوائل للإثنين وكثته يبقى ابي أ ر ب ع ة في اليوم ا ل ث ا ن ي أ ب و ا ب ي د بن جراح من بني ا ل ح ا ر ث ا بن فهر عثمان م ن أ ر ب ع و ن من بني جمع ا ل أ ر ط ب ا بن ابي ا ل أ ر ط ب و أ ب و س ل م ة ا بن عبد ا ل أ س د من بني م ك ز و م خلي بالك بني م خ ز و م ق ب ي ل ة تتنازع لواء الشرف مع ق ب ي ل ة بني هاشم ق ب ي ل ة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زي ما يكون د ا ي ب اثنين من عطر دار ا ل أ ع د ا ء ب ا ل ض ب ط ك د ه اتنين من بني م خ ز و ن من و ب د ع و ة الرسول الهاشمي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ي ب ق ى و ى اتماكنت ع ا ل ي ة جدا وصدق ف ق ل ب الصدق ك ا ن ع ا ل ي جدا جدا جدا وبرضو ف ي شيء غريب جدا ان بعض هذه ا ل ا س م ا اخواني كانت ل ه ا ع ل ا ق ة م بالرسول ش ر ة ب ا ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم فغريب اولا ص د ق ك د ب و ه م لما ي ص د م ش ل ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم يعني مثلا الزبير بن ا ل ع و ا ن رضي الله عنه ه وابن ع م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سيره صفيه بن عبد المطلب رضي الله عنه ابو سلم ا بن عبد ا ل ا ز ا بن ع م ة ا ل رسول ا ر د ه صلى الله عليه وسلم ا بن عمه سيدى بر ة بن عبد المطلب سعد ا ن بيترس رضي الله عنه خير رسول صلى الله عليه وسلم يبدو ل ك ان الصدوت يؤذن ب ا ل ن ف س والله الرسول اردن هو اللي كلمه لكن الصدوت يكون حاسس إ ن ا ل د ع و ة دعوت ع ل ش ك ن هذا بيضيع هو ل السبب بيضيع فرصة و ذ ل ك يا إخواني الذي ي ح س س ا ل د ي ن ب ت ا على ه و الاسلام ده ه و دين وهو م س و ل ت ه و ح س ب ا ل غ ب ق ا ل ح ق ي ق ي ل على دين ا ل إ س ل ا م ه ي والسلام ل ب كل و ح حتى د بيشوفه ولا لو ا تعرفانش هو ده السبب الذي يحصل ا على د ا ل ا ديته س ل ب ا ل ك لم يكن يعاني من المرض ا ل ل ي ب يعاني منه دعاء ك ت ي ر ق و ي ب يعلمه الناس كلها ا ل إ س ل ا م ومعندهمش ا وقت لاهلهم م د ي رضي ا ل ل ع ن ه واحمد مراته الناس الأم رضي ل ل ه عنها كلم أولاده كلم ي سيدنا د د ة أسماء ا ع ب لهم ل طبعا السيده عائشه رضي الله عنها ولدت في ا ل إ س ل ا م والابن الاكبر عبد الرحمن ت أ خ ر اسلامه سبيل الى ل عام ه رضي ا ل ل إلى الإسلام ه عنه وراه فأجاب ب ح د كده اشتراه و ن ج ا الرق من وأعطقه ف ي سبيل ل ل ا ه حركه ذائبه نشاط لا يتخلله الفتور يا اسلام هذا هو الصديق رجل الله بس ا ب ا ل ح ق ي ق ة المضاده محتاج مننا يقفه وتحليل محتاج د ر ا س ة لازم نفكر م ش معنى الصديق اللي تكون دعوته بهذه ا ل ر و ع ة لماذا استجيب للصديق بهذه ا ل ص و ر ة يعني انا في ا ع ت ق ا د ا ل م س أ ل ة مش مجرد ح ر ك ة في ناس ك ت ي ر ة جدا من المسلمين من الدعاه بتتحرك في سبيل الله وبتنثر الناس من دين الله عز وجل بتحركوا وعندهم صدك في الحركة لكن الاسلوب او ا ل ه ي ئ ة او ا ل ط ر ي ق ة او الشكل مش ماشي مع الوضع اللي كان عليك الصديق عليه كان الصديق رضي الله عنه و ارضاه ن ان كان بدرجة الرسول الله المسلمين يا صلى وسلم عليه منفرين الدعاء نتوق برضو ك ل م ن ا عن التفصيل في مجموعه الصديق لكن سنعد كده ب س ر ع ة على بعض صفات الصديق بعض فترة الصفات. اولا ل ص ف ا ت كان الصديق كما يقول ت ل ح ب مع بيد الله تلحب مع احد حسنات الصديق هو نفسه بيتكلم بيقول ازاي الصديق اقناعه بيقول كان الصديق رجلا سهلا م ح ب ب ا موقع ا ل ا ق ن ا ع يعني لين الجانب ب ب س ا ط ة ليس بالفظ ولا ب ا ل غ ل ي ل ادواح أ و ل حاجه ي أ و ل سنه هامه جدا ج د انك تكون ملين الجانب مع لاش اللي ا د ع ا العنف ا ش نمرة ث ن كان لو تدعوه ا ا ذا ج ر ا ا ل ب س ب ب ا ل ت ج ا ر لكن ا ل د ي ق كان ع ك كده ك س بالمرضة ا ن يكسب صديقا كان كان الناس بسبب بل التجار تاجرا تاجرا صديقا بل وكان ا ت ج ر ب كريم ومرحيم في ر ا ف ة في أ د ب في خلق حسن يبقى ازاي الناس متحبش ا واحد زي كده واحد عنده فلوس وبيدي الناس مش بياخد منها ي ب ق ده امر مهم جدا ا ل ح ا ج ة ا ل ث ا ل ث ة وبرضه ه م اوي يقول ط ل ح ة وكنا نالفه ونحب مجالسه لعلمه باخبار قريش و ح ب ه ل ا ن س ا ذ ه ا يعني ا ل س ي و ك الايراني كان ع ل م ا بعلم زمانه ع ل م ا ل ا ن س ا ب الطبقه ا ل م ث ق ف ة في م ك ة ت ب ت ح ب ت ق ع ب معاه تسمع منه ا ل أ م ث ا ل يعني الصديق مكنش ا بيب بابتسامه بس ومكنش ا ا بيب ج م ا ل بس لا كان و ع ط ي علما كذلك وكان من أ د ب ه رضي الله عنه أ ن ه كان لا يطعن في أ م ث ا ل أ ح د م ا علمه بكل ما ق ص في كل نسب لكن هذا كان من حسن خلقه رضي الله عنه أ ب ر ا ه فواحد بهذه ا ل ص و ر ة كيف لا يستجيب الناس لدعوته لم تكن م ص ا د ف ة ان يستجيب هذا العدد العظيم من ع م ل ق ة الاسلام الى الصديق رضي الله عنه ارضاه يبقى إذا كنت عايز تبقى داعية ادري الصديق رضي تبقى وبعدين جالب بينك وبالنفسك بالضرورة اذا الله عنه ارضاه فعلا من خير الدعاء الكلام الكتير تعالوا واقف نفسنا كنت عنه من ونسأل يا ترى احنا جدنا مين متش دعلي صورة خير موقف دولت الصديق هذا السؤال بينك ليس、بالضرورة. ان ت أ ت ي بغير المسلمين الى الاسلام وليس ب ا ل ض ر و ر ة ان ت أ ت ي برجال امثله ا عثمان وزبير ا ل لكن في ا ل ح ر ك ة للدين يا اخوان هل وصلت دعوتنا ا الى المسلمين غير الملتزمين للاسلام بنفس ح م ي ة و ح م ا س ة السبيط رضي الله ا ن ه يا ترى جبنا للمسجد مسلم لا يعرف طريق المساجد يا ترى دفعنا مسلم الى ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بعد ان هجره السنوات الطوال ه ل ش ر ح ن المسلمين ي م ك ا ه م ان ي ك و م و ا من المسلمين في هل هل هل هل؟ المسلمين في المسلمين في المسلمين في ا ل م س ل ا ي ن ا ويكونوا ا من المسلمين في المسلمين ويكونوا من ا ل م س ل م ي لا ت المسلمين ويكونوا ل د من المسلمين في ا ل م ه م أن ي ت و ل د في ا ل ق ل م س ل ر أ ن ك أنت أنت وحدك الذي همّا الإسلامي يحمل كلّه على ك تزايد ف كيف ف ه المهمّة مهمّتك هو ده تهنّاش هذه تشعر أنت قضيّتك التمتّع بنسمع المجموعة أمر الدرس لمجرّد الغرض أنك لأنّ أمّنا ثانّا بنظّم من من نبني قضيّك المسؤول اللي الحكاية بحكاية الصدّيك ما ولو الدروس مصدّيك يبقى عدد المسلمين و ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص ي ل التي تحكم الاختيار هي خيارهم في ا ل ج ا ه ل ي ة خيارهم في ا لم إ س ل ا إذا فاقهوا لن تكن تحكم المسلمين يا إخواني اي ن أي ق ا ع د ة من القواعد التي اخترعها الناس للتفرقه ي بين الناس الناس القواعد اللي ع خ ت ت ر ا وإخوانه قواعد ظالم عادل لا、يظلم. عادل المطلق سحنا وفعالى لا ما لا المفاضلة وجل لأنه عز يظلم ظلم فيه تكون بين الناس إلا بأمور يستطيعون لكن التفاوض البحاجات تغييرها ما بأمور هم منهبش يستطيعون ينفعش هن من يد فيها يعني مثلا ا ل م ص ا ض ل ة في قانون الله عز وجل تكون بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم التقوى يا اخواني ي ا خ و ا ت ي شيء مكتسب يعني تقدر تتحول من غير ت ق و ي ل الى ت ق و ي ل فطري ي ق معين في الدين و ا ض ح كذلك الاخلاق ا ل ح س ن ة الاخلاق ا ل ح س ن ة شيء مكتسب اهلها ج ذ و ر ف ط ر ي ة ساعات الانسان ب يكون مشغول على الكرم مشغول على الصدق لكن في ا ل ن ه ا ي ة الاخلاق ا ل ح م ي د ة شيء مكتسل تستطيع اذا اردت ان تتحول من كاذب م ث ل الى صادق او من خان الى وفل ا او من ج ب ا ن الى شجاع وهكذا يبقى يمكن ب ي التفضيل بين واحد واحد على اساس التقوى على اساس الاخلاق اعطي لنفسي ممكن كمان تثبت ج ي ر ك ب ا ل ك ف ا ء ة ا ل ك ف ا ء ة ممكن تقدم انسان على انسان هذه افهم امور الاسلامي استطيع ان أفهم انها تستخدم ل ل م ف ا ض ل ة بين الناس التقوى الاخلاق ا ل ك ف ا ء ة هي كلها امور م ك ت س ب ة لكن لا يجوز ا ل ت ف ر ق ة و ا ل م ف ا ض ل ة بين الناس على اشياء لا دافع ه خ ل ي ه ا لهم ش ا ن ك الرسول الله عليه كان كانش القواعد اللي قلناها القواعد الظالمة اللي الناس اخترعتها يعني بيستخدم بيستخدم دير زي ومش مثلا ما فيها ل العبيد لكل ا ا و دون ادم عليه السلام سواسير بل قد يثبت ا ل ع ب د الحره في مجال ا ل أ ك ل ا م ومجال التقوى ومجال ا ل ك ف ا ء سبحان الله عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم و ج ه دعوته للعبيد زي ما وجهه ل ل س ب د بالظبط وطبعا يا اخواني ده كان مستغرب جدا جدا في ديئة البيئه المكيه ف ا ل و ق د ي الدعوة قد م الغفير على الوزير إذا كان على أعلم وأكثر وأكثر على إ د ا ر ة ا ل أ م و ر الله إ ي ه ا ل ل ه لم ي ع ط و قانونا ولا دستور ل ل إ ن س ا ن ي حقه مثلما فعل ا ل إ س ل ا م قد احنا بنشوف في الاوائل الذين أ س ل م و ا تبينات ا ع ج ي ب ه زي ما شفنا من ا ل أ ش ر ا ف زي ما شفنا الصديق رضي الله عنه اردوان سعد بن ب ي أ ب ق ا ص الزبير بن عوام عثمان بن ع ث ا ن سعيد بن زيد كل هؤلاء من أ ش ر ا ف م ك ة زي ما شفنا بلد شفنا برضه العبيد و ا ل م و ا ن ي شفنا برضه ل ا ما كان في دين الإسلام بدء ما بين ذات ا الغني والفقير المال ايضا لا يسقط للمفاضله بين الناس الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب ا ل أ و ا ئ ل الذين أ س ل م و ا كما ف ي ن ا ل أ غ ن ي ا ء و ا س ع ا ل ث ر ا ء زي الصديق وزي عبدالرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم لكن ب ر ض و فيهم الفقراء شديد الفطر عبد الله بن مسعود عمر ا بن ياسر سمايا بنت خيار خباب بن ا ل ز ا ئ وغيرها ما كانش فيه اي فرق بين الغني والفقير لكن هنا في م ع ل و م ة ه ا م ة جدا جدا احب امهلكم وهي على عكس م ا ي تخيل كثير من الناس ناس كثير جدا من ا ل ل ي ت د ر ه ا ل س ي ر ة ب ت ع ت ق د ان غ ا ل ب ي ة المسلمين كان و ا من الفقراء ا ل ب س ط ا ء لكن سبحان الله لما ن من حلل ش خ ص ي ة كل مسلم من المسلمين الاربعين الاوائل هن لان الفقراء الاغنياء كانوا سبع وعشرين يعني قرب السبعين في الميه من المسلمين الاوائل كانوا من الاغنياء يعني لم تكن ث و ر ة من الفقراء على الاغنياء زي ما بعض الاشتراكيين من المسلمين كانوا بيصوروا علشان ياخدوا سند شرعي مشتركياتهم ا وضع تمسلات هذا تماما يا اخوان الاغنياء سعوا الى هذا الدين القوي الرائع ضحهم ثرواتهم عرضوا انفسهم للفقر الشديد ليس ابلغ من الامثله ا ل إ س ل ا م ي ه الرائعه زي ا ل س د ي ت كان عنده اربعين أ ل ف درهم ي و م ا أ س ل م يومها هاجر كان عنده خ م س ث ل ا ت درهم صرفها على الهجره يعني أ ص ب ح ف ق ي ر تماما بعدما أ س ل م مصعب بن عمير رضي الله عنه و ارضاه كان من اغنى أ غ ن ي ا ء مكه ا كان من اغنى الشباب هناك و أ ن ا م ن الشباب هناك إ ي ه اللي حصل بعدما أ س ل م أ ص ب ح من أ ش د ه ا ف ك ر ا وضنكا و ح ا ج ة يعني فعلا مصنعش ث و م ه من الفقراء على ا ل أ غ ن ي ا ء مكانش ا ت ع م ل ي ة تقسيم للثروات على شعب م ك ة أ ب د ا مكانش ا الوضع ده مكانش ا ف ي أ ي فرق بين ا ل مدام ونسائيه ومهم التقوى مكانش ا أرضو ف ي فرق بين العرب وزور ل ا د مصر ا العرب ن أو أندونسيا نيجيريا ولا في أمريكا ولا في أي حتة أ الأخلاق ر ض المهم التقوى والمهم والمهم الكفاءة د و دعوة قومية ة الإسلامية إسلامية البيئة التي ليست في حتى ت ف هذه خ ج د ا د ن ت هذه ا ل د ع و ة بلال من ا ل ح ب ش ة و الصهايبه اليوميه وبعد سنينها بدون سلمان الفارسي ن وسيدخل بعد ذلك كل العرقيات كل وهنا تخيل ا الناس اللي تتكلم عن ان الاسلام هم تتكلم ظلم المرأة هون كويس قوانين عن تريس ترجع ترجع ترجع ترجع ت كويس عايزك مدى ع ا ا ي م التحول ا ن ل الذي ا الهائل الذي حدث في ارض مكه ة وليلة انا عايزك الاسلام تتخيل كيف مطل الإسلام في يوم مطل ل رجال يستحقرون النساء ويستقلون مكة من يستحقرون شأنهن ويهمشون أ د و ا ر ه ن ولا يعطنهن شيئا من الميراث بل يرف الرجل زوجه ة أ ب ي زي م ابيه هونا ا الدروس ل و أ زوجه ة أ ب ي إ ذ ابيه ما الأرض كيف تحوّلوا من ذ اذا الوضع إلى الوضع الجديد ا إلى ل ي فيه تبعى مات ك ل خ ي ا ل ر ا ل ر ع ي ل الأول النساء كان من ربع الرعيل الأول كان من النساء تخيل في هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل ح ا ر ج ة من ا ل د ع و ة في ظل هذا التكتم الشامل ا ل س ر ي ة ا ل ت ا م ة يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم من ق ي م ة النساء ومن ق ي م ة عقولهن ويثق في إ د ر ا ك ه ن ل خ ط و ر ة الموقف ويعلم عن يقين احتياج الدعولهن لازم يعظدا ب ا ل أ ز و ا ج ويربوا ل أ ب ن ا ء ويكونوا ب ا ل د ع و ة في اوساط النساء كل هذا انقلاب ل ا التحول في يوم وليله يا سبحان ل ل الفارق بين ح ي ا ة ا ل ج ه ل ي ة بقوانينها ا ل ظ ا ل م ة واحكامها الجائره فبين ع د ل المطلق الذي جاء به الاسلام كان مجرد لحظات نزل الامر ا ل ا ه ي قم فانذر فقام الرسول صلى الله عليه وسلم لينذر الرجال والنساء قام ليحكم الارض خ واخواته ن بقانون السماء قام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال برضه مكانش ف ي أ ي فرد ما بين ق ب ي ل ة او ق ب ي ل ة تانيه وده برضه مستغرب جدا جدا في المجتمع القبلي هذا المجتمع طالما حدث فيه ف ي ر و ب بين القبائل على أ س ه ل الاسباب سبحان الله بعد ا ل إ س ل ا م شفنا و القبائل المختلفه تقعد مع بعض يجتمعون سويا يضع بعضهم يده في يد ا ل آ خ ر يؤلف الله عز وجل بين قلوبهم حتى يحاربوا وغيرهم ممكن ق لا على جين وان ي بايده ه المخزومية لو مسلم زي شيء فريد جداً جداً في ده. من كان ب ش من م م ن بني هاشم, بني عديد بني س ل كل بني أسد ا قبائلهم ما كانش ف ي قبائل القبائل أو مرفوضة تماما في دين ا ل إ س ل ا م دين ربنا سبحانه وتعالى ا ل د ع و ة الاسلاميه إ س ل م ي ة ب ب ا كانت ط ة إ ع ن الإنسان ا والله لحقوق أ ع ظ ألف الإعلان ل مرة من ا ج بعد كده يا ل ا ن أ و أكثر ك ا ن ه ذ ا إعلانا وإسلام من ر ب العالمين ا ل أن ا س س ا ي ه كانت المشهر الرسول صلى الله ا صلى عليه وسلم بدأ ي ح ه ه ب ذ اعلانا إ ه ذ لحقوق ع ل العالمين ا ن من رب ب س ا وتعالى ن ه ل ح ا ل إ ن س ا ن و أ ن ه ى حياته في خطبه الوداع بنفس ا ل إ ع ل ا ن كلكم ل آ د م و آ د م من تراب ه ي الذكرى بعد ا ل إ س ل ا م يا إ خ و ا ن ي عشان نعرف ا ل أ ر ض كلها ا ل إ س ل ا م يعني إيه ه كل ذ ايه العدد وكل هذا العمل وكل هذه الدعوة كل ده كان وكل وكل كل هذه الشرية تامة استمرت ذ ه إنها الشرية الأفراد حتى بعد الإعلان النبوي ثلاث الأفراد الشرية لمعظم يحصل فضل سنين في معظم بعد بعد حتى وكان أ ع عليه ل الرسول صلى الله عليه وسلم و الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا ً كل الحرص على الحفاظ على كل واحد من افراد جماعته المؤمنه سواء كان عبد او كان كان كرشي ا ن او ذو كرشي كل الناس سواء كان كانت قيمتهم عليه او عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ت ي ج ي ن ا بعض الروايات ا ل ل ي توضحنا ازاي ل الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على ان يكتب بكل عوامل الحرص والحذر عشان ل ي ح م ي ا ل ج م ا ع ة ا ل م ؤ م ن ة ا ل ج د ي د ة في مكه يعني مثلا اسلام عمرو بن ع ب ث ة رضي الله عنه و ارضاه عمرو بن ع ب ث ة مش من مكه من ق ب ي ل ة اسلم وعمرو بن ع ب ث ة اسلم بعد اكثر من ثلاث سنين من الدعوه يعني الرسول صلى الله عليه و سلم كان معه اكثر من ستين صحاب تخيلوا أكدر منaramد لكن شوف الموقف الذي يدور بين عمرو بن ع ب س ة رضي الله عنه و ارضاه و و بين الرسول صلى الله عليه و سلم يقول عمرو بن ع ب س ة كما جاء في صحيح مسلم فتلطفت حتى دخلت عليه مك يعني توجه اليه س ر ا فقلت له ما انت ي س أ ل الرسول صلى الله عليه و سلم يقول له ما انت مش من انت ما انت يعني انت ايه اتبعتك فقال انا نبي صلى الله عليه و سلم فقلت و ما نبي قال أ ر س ل ن ي الله فقلت و ب أ ي شيء أ ر س ل ك قال أ ر س ل ن ي ب ص ل ة ا ل أ ر ح ا م وكسر ا ل أ و ث ا ن و أ ن يوحد الله لا يشرك به شيء قلت له فمن معك على هذا وخلي بالك أ ي أ و من الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ف م ع ك ه أ ع ت د ا أ ك ث ر من ستين ومع ذلك قال, قال معي حر وعبد حر وعبد فقط كان قاعد جنبي ابو بكر من ناحيه وبلاد ل م عايز أوراق ن عمر بن ا ل ه وعنه أ ض من ش عايز على ا يقوله ي كل ل ل م م س قبل ناحيه يستألت من عمر بن عبثة ل ل ه عمر ب اخرى ل ل ن ب س و ل ل ص الله تاريخ عليه وسلم تاريخ مجمول الرسول مش مطمئن ليه ولسه مش ي ق د ر ا ق ل ب ا ل و ق ت ومع الاغلب في الاعتبار أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قلب ان عددنا ستين كان ده ممكن يكون أ ك ث ر إ ق ن ا ع ا مهما ان هنشوف ان في عدد كبير آ م ن بهدي د ل د ع و ة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم آ ث ر الحرص والحذر على ا ل د ع و ة في ذلك الوقت وده شيء طبعا كان في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خ ط و ة من خطواته في أ ث ن ا ء ا ل م ر ح ل ة ا ل س ر ي ة وحتى بعد ا ل م ر ح ل ة ا ل س ر ي ة ولما آ م عمر ن بن عبث رضي ا ل ل ه عنه أربعة و آ م ن أ ر ا د أ ن ينضم إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم في م ك ة وزي ما قلنا قبل كده هو ليس لمكه ة من قبيله اسلم من خارج م ك ة ف أ ر ا د أ ن ينضم إ ل ي ه أن ن ع ل م ب إ س ل ا م ه قال له صلى الله عليه وسلم إنك لما ا تستطيع ي ذلك و ك ه ذ ما تقدرش للموقف ي ه ا صعب في م ك ة وما فيش حد يحميه هو مكه وسوف يضطهد فيها اشد الاضطهاد ه ن ا يضحي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ن ص ر ة التي س ت أ ت ي من وراء ع م ر بن عبثه ببقيه مكه ويضحي ايضا بالعلم الذي قد يحصله ع م ر ببقيه مكه في نظير أ ن يؤمن ح ي ا ة عمرو بن ع د ة رضي ا ل ل ه عنه يحفظه ل م ر ح ل ة قادمه قد تكون الدعوه احوج إليه بعت و اليه ن تاني, رجعه تاني إلى قبيلة أسلم. وقال له ادعو اتى عمرو بن عبثه بنص قبيله اصلا بعد ذلك ي ب فعمرو بن عبثه خد بدا يدعو في قبيلته ا وفي عشيرته ا وفي الحمايه المتوفره له م في ذلك المكان لم يضحي ا بحياته د ا ب في هذه المرحله الخطيره من مراحل الدعم ما ما يصيبه. ولكن ا ا ما ن ما افطعه ك ي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب يعلمنا كيف ن أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب في كل مرحله لما راح للدعو اسلام ابي نبداعه عرضاه ر قصة لطيفة جدا, جداً. الحال طويلة قصيرة انا ساقض فترات الموضلة بنتلم فيه ل ي على عليه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي في مكان حرص شبه سيدنا س مكان ايه شبه في يقول لي إ ن ر أ ي ت شيئا أ خ ا ف عليك قمت كاني أ أريك ن ي ل م ا ء ي ع أ ر ي ك الماء يعني أ ت د و ل ك أ ن ي أ ص ل ح معلي يعني سيدنا علي هيمشي ق د امام وأبو من وراء من بعيد ل وابو أمر فيه سيدنا عليه خلاص من بر هيمشي ما ع ه خ د ا من ه ي خ د وراه ل س و ل ل ل صلى الله عليه و س من هيخدو ي ف هيخدو ب ي ت الأرقم ابن الأرقم لا أبو ه ي خ د و البيت الحرام بالنهار ولا بالليل لا ب ا ل ل ي ل سبحان الله شباب ل د ا والحضر ل ح ر ص ذهب إ ل ى م ق ا ب ل ة ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام أ ث ن ا ء ا ل ط و ا ق ليلا لم يذهب به الى بر الارقم فهو لم يطمئن إ ل ي ه بعد وخلي بالك أ ب و ذر من ق ب ي ل ة غفار ق ب ي ل قبيلة م ش ه و ر ة بالقاطع ق ط ر ي يعني لحد الطريه أ ب و ذر يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ساله أ و ل ا من أ ي ن الرسول ي س أ ل أ ب و ذر يقول ه من أ ي ن فقال أ ب و ذر من غفار هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ا بالقلق ب هذا من ب تعطرب و ل قلت رسول الله ة غفار فيكون فوضع فقلت الله ذر حتى عليه يده وجهي في نفسي أنا أبو أبو صلى وسلم إلى غفار. يعني خلي、بالك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أ ب و ذر ج ي من أ ي ق ب ي ل ة وعارف م ن ق ب ي ل ة ق ب ي ل ة خ ط ي ر ة جدا ومع ذلك صلى ا ل ل ه عليه و س ل م ا امر ا ل د ع و ة و و ض ح و ا أ م ر ا ل إ س ل ا م لكن معرفوش على أ ي خبايا من خبايا المسلمين الموجوده في مكه حرص وحذر وحس أ م ي ر ا ق جدا جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو من العجيبة والصحابة ظهر السرية الرسول الوقت وسلم من اجتماع الله عليه جدا ذلك صلى في في دار ا ل أ ر ق م ابن أ ب ي ا ل أ ر ق م ر ب ي الله عنه وارضاه تلتاشر س ن ة من غير م حد يعرف مكانهم سبحان الله شئ في منتهى الغرابه م ك ة إ خ و ا ن ي واخواتي بلد صغير صغير جدا جدا أ ه ل ا كلهم يعرفوا بعض ازاي المسلمين قدروا يرجوا الحذر عشان ما حدش يعرف مكانهم طول ا ل ف ت ر ة الطويله ديه ده مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه ة إ لا ده تلتاشر س ن ة و اجتماعهم كان منتظم يعني كثير بيقعدوا و اللي ي ت ق ب ل مش عارف اليه لا بالتلاتين او اربعين او خمسين او ستين سبحان الله لما س م ع عن م د ا ه ن ة و ا ح د ة من ج ع م ا ء قريش لبيت الارقم في ثلاثه عشر س ن ة ايه ا ل ح ر ص د او ايه ل ح ض ر ده سبحان الله ممكن واحد ي س أ ل اشمعنا د ا ر الارقم اللي قبل الارقم ب ا ل ذ ا ش م ع ن ا ع ن ي ما اعدوش ي بيت الرسول مثلا او ف بيت احد ا ل ص ح ا ب ة الاخرين نعرفون ا ل ص ح ا ب ة ك ت ي ر تعال و ا نفكر كده ونشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جد يفكر تعال و ا نشوف الفكر ا ل أ م ن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال و ا نشوف الوعي والفهم العميق لظروف المكان اللي بيمارس ه دعوته اولا ا ل أ ر ق م لم يكن معروفا ب إ س ل ا م ه فلن تتم م ر ا ق ب ة بيته من قريش الرسول صلى الله عليه وسلم أ و ا ل ص ح ا ب ة اللي ت ع ر ف و ا لا تصلح بيوتهم لهذا ا ل أ م ر يبقى ي و ا ح د ة ا ل ح ا ج ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل أ ر ق م من ب ن ي مخزون بني مخزون هي ا ل ق ب ي ل ة المتنازعه دائما مع بني هاشم يعني ا ك ت ر ناس بيكرهوا بني هاشم في مكه فرسول الله صلى الله عليه وسلم و ك أ ن ه يجتمع في عقر دار عدوه لن يخطر ذلك ابدا على اذهان زعماء اهل مكه ة الحاجة الثالثة الارقم كان ب ي ت بعيد لم يكن في قلب يكن على الصفح لم المدينة يعني ما كانش قدام يقدر كتير ا ل ح ا ج ة ا ل ر ا ب ع ة وركز معايا قوي قوي الارقم كان عنده ستاشر سنه ستاشر س ن ة بس سبحانه مفقوله او ثانيه س ن ة شاب صغير ل م يشك فيه احد من اهل م ك ة اهل مكه ممكن يفتكروا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد في بيت احد من شوف الصحابه احد من كبار الصحابه يقعد في بيت ابي بكر الصديق بيت عثمان بيت عبد الرحمن بن عوك ل ن في بيت هذا الشاب الصغير الشاب هذا جدا جدا, جدا. هذا احتمال بعيد جدا يقتاني عن اذهان زعماء قريش وسبحان الله الواحد الله بيتعدوا ازاي الارقم ن من ق ب ي ف ي مين ن زعيم ب البني ي ل خ ز و ابنه و الام يشيل ا ل م ه م ي يعني ن لو ا ك ت ش ف امر ل ر خ م ه بيه ا ت القتل ده في إجابة ب ن تماما ق ل ه اخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطة أخيرة احب ان أ ش ي ر إ ل ي ه ا في آ خ ر هذه ا ل م ر ح ل ة هل لم تكتشف ك ر ي ش أ م ر المسلمين أ ب د ا في هذه الفتره ة خل بالك الرسول لم يؤلم بعد و ع د ت في مد. هل كريش معرفتش كريش وطي أخواني والإحتياط مد بأمر أماما مع هل الدعوة كل الحظر إلا ا أن ك و ر يعني ش اكتشفت、الأمر. شافت ا الأمر ب ض ا ل ل م م س ي ب ص صلاة ل لا عليها و تعودوش فعرفوا ا غريبة ه أ ن مثلا على يعني دين جديد م في راجل شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ب يصلي مع ا ل س ي د ة خ د ي ج ة رضي الله عنها وارضاه وكان وكان هو دولت وحي مشرك ساعتها قاعد جنب العباس وكان العباس فقال السماء يعني عارف اللي جنب أنه من يعني نبي أنه نبي فسأله بيعمله يزعم إيه ده بيقوله يأتيه أو وبرضه ابو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف ابن ه ابن ميم ابن علي ا بن أ ب ي طالب شافه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مع الله على هذا الموضوع و أ ك ي د في بعض العائلات ا ل أ خ ر ى شافت أ و ل ا د ه ا يصلي او يقول ا ل ق ر آ ن لكن سبحان الله مع كل هذه المشاهدات مع هذا الادراك ل أ م ر ا ل إ س ل ا م لم تعترض قريش بالمرضى في هذه ا ل م ر ح ل ة بل لم تعرض ذلك أ ي اهتمام تخيلوا و ا ح د ساعات بتعجب من فعل قريش ليه سكته قريش عن أ م ر ا ل إ س ل ا م في ا ل أ و ل وليه قريش آ ذ ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربته وهذه ا ل م ح ا ر ب ة ا ل ش ر س ة اللي هنشوفها إن شاء الله في الدروس اللي جايه بعد عن أ ع ل ى م دعوته ا ا في مكه ة الحقيقة كانت بتشوف قبل قريش كان بتشوف ك د رجال النهر عمر هذا كانت مثلا ابن الصلب وزايد ابن المفايد على يعني نفس بتشوف قمية أبي وكان من الحنفيين او كانت بتشوف و ر ق ة ابن ن و اللي ك ا ن ه نفرانيه د و ل ة ما ت م ن ت ش تعملان حاجه وابتكرت من المسلمين زيهم لكن ان يجاهر الدعاه بدعوتهم ويدعو الدعاه الى تفسير ا س م ا و القوانين الوضعيه ة التي و ض ع ا اهل وانزلوها كلام الله عز وجل وبدلوا كلام الله عز وجل دول هذا ما لا تريده بالمرض مبدأ اخواني واضح جدا تريده منزلة وجل وجل دول مكة مبدأ عز عز قريش قريش م ب د أ ك ر ي ش دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله أ م ا أ ن ي أ ت ي دين يتدخل في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة في م ن ظ و م ة الارض في حياه الإنسان المجتمع الانسان ل ة ل ل م ة ا و م المجتمع د ع و ة السرية الله رسول سيجهر عليه صلى ك و س ك ن يجب ان يكون هذا المسجد من ا ل م ي ن و ن ه ذ ل س ج د ن ل ن ي ك ن هذا المسجد من ا ل ان و ن ا ل م س ن ا ت ر ى يكون ر ذ ف ع ل م س ج د من اجل ان يكون هذا ا ل م س ن اجل ان يكون ا ا ل م د من اجل ان يكون هذا ل م ؤ من ي ن هذا ا م س ن اجل ان يكون هذا المسجد اجل ان يكون هذا المسجد من اجل ان يكون ه ا المسجد من اجل ان يكون هذا المسجد من ا ل ل ان يكون ه م ب ا ل م ب ا د م ج ز ا ك م ا ل ل ه خ ي ر ا ك ث ي ر و ا ا ل س ل ا م ع ل ي ك م م ع ت ح ي ا ت ا ل ان ي و ن ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع